وَذَكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادِهُ وَبَوَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُو لِهَا قُصُوراً تَتَّخِذُونَ مِنْ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 يضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالح مرسل من ربي قالوا إن ب ما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إن بالذي آ هِيَ كَافِرُونَ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَن أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ آتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ فَاخَذَتْهُمْ رَجْفَةٌ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِن لَّا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ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 عريفون <تصفيق>